عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي من روائع الاداب العالمي مصلحة التمثيل العربي تقدم المذكره تشخيص احمد المنصوري عبد الله العمراني زينب زهور المعمري فاطمة رشيدة الخيسى رشيد حماد التونسي اقتباس عبد الله العمراني تسجيل عبد الحق بن الاحسن انيسه ربيعه اخراج فريد بن بارك قرب <تسجيل> لي <تسجيل> الحقبه ديالي ما قلتيليش شنو يا لله ما <مسألي> يا حد من اللي كنت خارجه هاد العشيه اسال عليك في التلفون الدكتور رشيد جواي الخمسه وما قالكش <شعلش> علاش لا وفي جوايا ستسس التلفون ومن اللي تكلمت ما جاوبني حد سيري سيري شغلك وقول ما تنع سيغسلي اللواني في المطبخ والتصبيون في محلتهم وعمرك ما تخليش غالبارح اليوم ومليت كوني نكون كندوية معاك شو فيا ايه هلا انا كنسمع مرحبا بكم في قناة المحب بمسلسلات اجيل إذا هي اي داعي المغربية خذي معاك هذا الكاس واجيب لي كاس دلما يكون, ما يكون شي برد ايو دغيات القراسك يا الله الله يالله خلعتيني خلعتك؟ وهي انا اقولي تشبه موخيذ بالنسبة لك غير حطيت عليك يديا تخرعتي حاشا لاله غير غير كلها غير على كدلمه كنت جايبه الكلمه وانا هكدا قبلت الشرجم حتى كنشوف شي حد كيضحك ليا في الظلام وشكون هاد الحد ياك ما مولف كايجي اللي هنا في غيبتي حرام على خرجان الطريق ما كاينش يك ما يكون غير الدكتور رشيد ولكن لا الدكتور رشيد مولف يدخل من الباب اما هذا كان باغي يدخل من الشرجم كون ما شديته لم يكن شيئا كباب الجردة ما عرفت لا أعرفت لله لأنك لم تؤخرت وسوارت الآخرين عند الدكتور راشيد و أحتاج خدوم الدكتور راشيد لديك؟ البارحة مني كنت مسافرة جل عندي بنهار yeah. و قال لي أعطني السوار ضباب الجردة و الدار لأنك ود شيئا في أجانب بفضل يأتي بهم من هنا ايه و على دار ما تعمل لا أعرفت لله و زيد ما سهولته و بهذه السهولة بدأت لي السوارت ايها لله وبالي مارا قل ما نقولها لك مزيان وش كلهم مع الضيف؟ سوف نقولها لك للا. تكلمي إذا ما غاد يشيطن لك نقولها لك وماذا فيها؟ قلت لك تكلمي نطقي راجل وجوج العيالة والذي كله وهو ما بديك بدي ديالهم وغاتهم الاختصار عمرني ما شفتي دي رشيد كيضحك بحالي شفتي البارح نعسو هنا سوف نقولها لك تكلمي تكلمي لا ما هو لا؟ لا يا عسوج حاله تبقى فايقين حتى وعلى وللا انتي منعزتي هل لا عجبتك الفراجه لا في الخرده تنعيني ومبقى وسهرانين نعس وما يعمل مسكينه كانوا كيعينوك تفيق طيبي يوم الفطور كنت سمع راسي بركه خلاص شكون دكتور رشيد إذا كنت انت غير تكلم راح نعرفنك كتعرفني ما كيعجبنيش هاد نعمل المزاح هذه طالت، لطالت سيدك الصجم لا لا لا بلاش خليك خليك هنا مشي نشوف انا من الباب لا لا لا انا فيك، لا تخليني شي وحدي لا يمكن شيء يكون سيديا راشد على ود عنده سورد وحتي كان هو كان يعمل سرسار لا لا لا, لا. هذه مشيعاته وحتى ادقه مشي دياله وشي ساسكتي عليا هيا ولا لا انا ساكته فاي خالتي خذت البندوقيه شتي داك الباب وعلاش اللي, اللي ما تفتحهاش أنا انا في ديال البندوقيه وكيخصني نقول قبلت اللي كيدق في الباب ما حد. سيري شغلك يلا تبسيح لأخي ما عندك بلش خافي. لا تنقش كتشوف فيها كده انت هو الرجل ليش بتكمل الشرجم؟ انا هو السيدة زي هنا ها ياك ما تحاوليش كدبي انا عارف بلي هي هنا يا و بلي رجعت نصفر باقي ما قلت لك ولا سيدي باش تكدبني ما قلت ليش وحتى انا غير نبهتك بش بتحاولي شي تكدبي ولكن رمشت ناس وزيد هذا ماشي وقت الزيارة عارف عارف عارف ومع لكن تي غرت مشي تقولي لها بللي الرجل اللي سفته لها واحد رسالة هادي أسبوع وحدث فيها الوقت جل الزيارة راجع في الميعاد يلا يلا ما تقيش كتشوفيها هكذا هي قل لي عندك معاه ما انتي فهمتي برافو عليك ما عندي ما تزلك <تصفيق> كنتي تقولي لي من الأول تفضل عشان كل هالسيد زعماء سميتكم مشي ضروري قولي لها مل الرسالة وهذا يكفي تفضل اجلس هذا ما تجي في الحين لقيتها حد سولتني وسول فيها شي حد بلاش كانت كاتسنك ماشي بعيد قولي لي هل تستقبل السيده زين بضيوف ديالها ايييييييييييييييييييييييييييي وعلاش لا لا غير كان وشكونا كونهم الناس عاده اللي كي يجيوا عندكم غير تكلمي راني صديق العائله ما بقى يجي عندنا حد. من هرمات سيدي الله رحمه هذه ست شهور ما بقوا حباب كل شي هجرنا والدكتور رشيد كتعرفه؟ شي مشي شي رفاه شو وخلاص هذا كل الناس الله يعمر ده هو بوحدو اللي بقى كيجي كي عندنا بالحق كان هو المرحوم بحل الخوت كان عزيز عندك؟ آه كان قصد المرحوم أنا عندي خبار باللي هو اللي كبرك وكان كيعملك بحل بنته وكان غديت بالنك ولكن عندك الحق كان الله يرحمه عملني بحل بنته ومنهار مات أخوة تدر ولا تفعيني أظلام والذي زايدني حتى للذين بتغير طبعها معايا ولا تديمه مقلق والله حق مسكينة مع دورا ما عليها تنساه ما شي راجلها مم. ما جايب أخبار مسكينة ما قلت سيدي؟ قلت لك خسكيت شي تعييت عليها لأن الوقت اللي عامل معاها فات بعشرة ديال دقائق عندك الحق الوقت فات ومحنيت حتى هي تبغي تشوفك والزايدون ما تكون غير نعسات اعمل حاجه ما هي ارجع عند غدا في الصباح <تصفيق> غدا ما عندي وقت علاش عندك بالسلام مسافر شفتك بديتك تدخلي معي في التفاصيل سيري قوليلي هارا يهنا ياولاي والا مشي عندنا بنفسي وخا سيدي انا غادي غير خليك مفتلك اه مكان هائل معتبر شكون كنت؟ اسمي لي أحمد المنصوري. بلاش هذا الاسم غريب عليك ما كان ضنشط عرفت بك من قبل <تصفيق> ولا أنا اهلا تفضل كنشكرك. شكرك كتبتي لي رسالة هذه أسبوع وكل غرض منها هو التحدث معي وقلت مساله مهمة مهمة ومستعجلة ومسؤول الحظ أن أشغالي ما تسمح لك بشي وقت أخر اللي نقابلك فيه من غير هذا كنتي صديق زوجي على ما قررت في رسالتك. آه، تأسفت بزاف الموت تدياله اللي جات على قفله. مسكين، ما تفسك تقلبية. الموت ما كتعطي أجل. عزانا وعزك واحد يا سيدتي. اسمح لي بده. شو نتشرب قهوة تي؟ قهوة لا اسمحتي، وبتكون حارة. في الحين، فاطمة، فاطمة، اسمح لي واحد دقيقة خير. فلي اه نخرج بدرس السجالة ما حتى غيبة آه. ها هي فين غادي نحطها انما المشكله فين غادي تجلس بلاش غادي تجلس هنا يلا نحاول نخبيها صافي انا مزيان مزيان ومخبيها هاي <تصفيق> فين كنتي ملي كي احتاج كل واحد خصوص يكلم عليك بالراحه هنا الليش بغيتي نعمل شوفي راني درتيت الماء يطيب صاوبي القهوه وملي تجيبيها حاولي التليفون من الصالون جيبيه عندك لهنايا بالحق بلا ما يشوفك داك الراجل اللي عندنا فهم واخا ولكن علاش <سؤال> هذا الشيء كله سبحان الله لي كون هذا الراجل الغريب فنيتو شي حاجه صابينتي هنايا تحملي التليفون قسم الشرطة <سؤال> يا بنتي ش بغيت نقول لك اخر كنحس بعصبي وتوتره ومشي على حالي إنما انتي يعططي عندك الحق عندك الحق لله الحتيات مزيان وزيدون مع طفل اشتم لاعيتي ليا كان صافي ما عليا حتى انت قبلي غير شغلك شوفي مليت وجد القهوه جيبيها وما تنسي شي علاش بصيتك اسمح <تسأل> لي خليتك وحدك ما كان يلبس اضطريت نستقبلك في الموعد اللي حددتيه لانك قلتي لي في رسالتك عندك ما تقولي على المرحوم الرجلي والولا غريزة الفضول اللي دفعتني نعرف ما كنش نسمح لرجل براني يدخل ضري وفوقت متأخر بحال هذا كنت من نا تقدر موقفي متفق معك متفق معك لسي ما وانا براني عليك وزايدني الله فتح فتع المدى لرجلك تلتشهور ولكن كنم تقناء ان عندي احترام كبير للموتا وكما كانش الأمر كيستحق اهتمام كبير ما كنش نتجراء ونجين ضيقك بزيارة متأخرة بحال هذه على حال يا سيدتي كل واحد فينا كيحمل في قلبه قصة ألم حتى أنا فقط شخص كان عزيز عليا عزيزا ليه بزاف مراتي يا سيدتي مراتي حتى هي ماتت هذه أيام قليلة مسكينة وماذا ماتت؟ تحنا كنت عامل مع نفس الطبيب العائلة التي تتعامل معه يعني الدكتور رشيد هل قوالا لا؟ ويلا احتجتيني؟ هنا في المطبخ كنت كازيلتي حط هنا كنتعامل مع نفس الطبيب العائله اللي تعمل معه. يعني الدكتور رشيد هو اللي خبرني بالنهاية المؤلمه هاد المرحوم زوجك كما انه هو نفسه اللي شخص الوفاه للمرحومه مراتي على انها حتى هي مرت نتيجهك تقلبيه <تصفيق> <أه> لا اسمح لي اكملت عليك القهوه لا ما كاين كانت مالك الصبر هكذا كيقولوا ولكن فين هو فاطمه فاطمه سيمي صافي الله صافي صافي صافي برك ما مدتيش السكر في القهوه ديالك <تصفيق> نسيتي بلي كنشربها حاره لسوء الحظ انها المقابلة ديالنا ما غاداش طوال خساره كانت تكون مهمه وتكون عند فائده كبيره لكم كان معنا الدكتور رشيد هنا ماذا ما قلت شنو سبب الزيارة ديالك راجلك يا سيدتي هو سبب هاد المحاين كلها المحاين باش كنت تشريكو في التجاره او كتسالو شي حجم من المال على العموم انا مستعده عندك شي راجلك مع الأسافة عمرني ما شفتو ولا شفني ولا عرفتو شخصين ولا عرفني احتمت ومن بعد موته ديالو ضربت حسابي ولقيت راسي كنتسالو ماشي مسالت فلوس ولكن كنتسالو على كل حاجه ما فهمتش وضحلي كان شعر بألم كبير حيث حيث كان القراصيم تضطر بالحقيقة الحقيقة وهي أن رجلك كان كيخونك. كي وش كون قال لك هذا الكلام؟ الموهبة الموهبة يا سيدتي وما نخبيش عليك أي حاجة شكيت فيها من بعد البحث لازم كنخرج بنتيجة <تصفيق> في الحقيقة ما عرفت شيكي فاس سمحت سمحت لك بهذه المقابلة والغريفة ديالك الفضيعة هو أنك تلقتين نفسك للجم اه كان شكرك كان شكرك على التعبير اللي ما كنتش شي كان كان تضرم يصدر من امرأة مهدبة متقفة للجام واسمح لي على التعبير كيف اشتمو بتهمة بحال هذه وش نسيتي باللي رجلي هدف الوقت لي انا ما زل ما نسيتوش وتحدتي شعوري كامرأة هدي فضاعة منك فضاعة منك هد اعصابك يا سيداتي وحاولي تسمعيني نهايه كلامي ارني باقي ما كملش أما الفضاء في بعض الأحيان وفي نظري هي الإنسان كي يطور بلا ما يعرف علاش معلك الا تحملي الصبر وتجلب بالصبر حتى تعرف الحقيقة اسمح لي لفقت أعصابي لأن الموت رجلي اللي جات على غفلة حتى ما تروحي المعنوية وتقدي إلى, إلى قتلك بالله رجلي كان رجل مثالي أنا مقدر شعرك مقدر شعرك يا سيدتي أما البتاليات هذا شيء اخر زيدك القهوه اييه شويه شكرا دفتح. بارك آه. علامك يبان لي راكي باقي في رايك ولكن وشارت القايمه حتى طاب هذا الهدوء وهذا الطمئنان اللي بين عليك إلى ذكرتك الاسم مع من كان كتعرفها اسمها سعاد وش من حلقة كنت عندك بها حتى اسمها؟ لأنها كانت مراتي مراتك؟ وش, وش... هي لي قوتي ماتت؟ بالضبط هي نفسها لي قوتيك ماتت بالسكة القلبية انت أنت سيدتي كيفاش غضروبي نبزوج؟ المرحوم راجلك والمرحومة مراتي ماذا فضيح فضيح اللي كي في بعض الأوساط العائلية كي يكون فضيح أقل بالأحيان لا؟ شنو دار لك يا سيدتي ها اش قلتي قلت لك شنو دار لك منحفت هادشي كيحيروك يا قلبي تفكره آه, اه حنا وصلنا لكلام الصح وهانتي بنفسك قلتي كي ما تفكري وهذا اول اعتراف سمعت منك انما انت واش كان عندك شي دليل كيثبت خيانتو ليك هو باقي في الحياه قبل ما يموت في زوج الاسابيع عثرت على رساله في جيب المعطف دياله وهذه الرساله كانت من عند هذي اللي اسمها سعاد وكيف كان شعورك كنتي تقراها حسيت بحيلك لي تدق على راسي ومقدرش نصدق هذا السلوك اللي سلكه راجلي زيدي على هذا انك ما كتعرفي شي مراتي سعاد اوف معرفتها ماشي ضرورية يكفيني عرفت راجلي على حقيقته مراتي كنت وسمحين لك بكل صراحه من اعظم المخلوقات في الجمال مش الوجه مروعه القد وكان عدد ذكاء خارق للعاده وكانت كاتمتع بوحد ابتسامه هائله وفي هذه الابتسامه انا كنت كالقرحتي وكالقيب متاعي بي كلها عبد الحائط لكن خساره حقيقة حقيقه خساره عمر السعاده ما كاتكمل خيانتها دفعت بيه لتفكير جنوني الدرجة كنت غادي انحمق هذا في الوقت اللي عطرت فيه على رساله كتحمل عنوان ديال رجلك في التجاره ومقع بالاسم دياله قصد بهم الواقع على الدرجة انهم انساوا يخفيوا علينا هذا الفعالة الفاضية الشنيعة انا ما نخبي شيء عليك من اللي مات رجلية حاولت انسا كل ما فات من حسن حظك اما مسؤح حظي ما قدرش انسا باللي مراتي كانت لعبة انا مقدر شعورك انت رجل وسعب على رجل ينسا بسهولة حال كل حل أه... كان شكرك على هذه الزيارة وعلى هذه الإضاحات اللي زيتيني لكن أشف إن كان مراب حالي ما تعمل من غير النسيان اه اذن النسيان بالنسبه لك انت هو الدواء وش بدينا ما نعملوه حقيقه بحال هذي صعيب على الانسان يعرفها وحتى لا عرفها لازم يلقى لرسوم خرج منها حتى انا هذا هو نظري <تصفيق> اسمح لي كنحس باعصابي متوترة وكي يخسين نرتاح هما الان تحت التراب والكلام عليهم ما عنده باش يفيدنا واش تبال عاد غادي منقشوه ومنحاسبه كثيراهم لقوا جزاءهم ها الكلام ها الكلام لك يا يعجبني كيعجبني الكلام المرتب <تصفيق> ما فهمتش شنو كتقصد الامر كيتعلق بوط راجلك يا سيدتي لاني ما بقيتش كنعرفك شنو كتبغي تقول نفهمك قبيله كيف دخلت وبلا سبب وبدون سابق معرفه وبلا ما طلب منك ايضاحات اذكرت لي الاسم ديالو وذكرت لي كذلك اسباب الموت ديالو وعجبك الله بلي انا يا دري صغير من فضلك حدد ايش كنت بغي تقول البوية هي لو تتكلموا بدقة الموت ديال لرجلك ما كان شي طبيعية كثير من الرجال في السل الخمسين كيموتوا باستكتر القلبية متفك معك متفق معك ولا كيمشي بحال ماشي بحال رجلك اللي كان كيتم تعب بالصحة و, و النشاط الجسماني والرحلات و الرحلات الجو ايش كنت بغي تقول الله يخليك ما تكلفين شي كتر اعطر في فقط انك سممتك كتك كت... كنت تظن بالله؟ لا شيء نظن هذا اعتقادي مرحبا بكم في قناة المحب بمسلسلات الهداعية المغربية قلت تخوش من هذا بل. بلا صدع بلا هرج وإلا راني نعمل لك مصيبة اللي عمرك <تصفح> <تصفح> ما تشتيها بحيتك ما قادشي معك السيطاتك تغوتي لو بغتي أو مع الجيران اللي حايتين بك وتقولي اليوم انني تهجمت عليك وتهدكوا أو تدعي الشرطه عندك التليفون قولي لهم انني تهجمت عليك ونخبرك نخبرك بلي حتى انا كيعجبني العناد واصطاعتين تكمل معاك هذا الحديث في هذا الموضوع سواء هنا او في محل اخر إذا كنتي من رجال مباحث انا ما كان منعكش باش تادي الواجب ديالك بالعكس انا نساعتك ولكن لكن ماشي بهذه الطريقه سيدتي الا فكرتي مزيان في الموقف ديالك استطعت جنبي عادات المشاكل اما احسن لك تقولي الحقيقة وانت هنا يا فضارك قلسة مرتاحة وقبلت ديال القهوة وإلى في المحكمة أمام القاضي والشهود وفضيحه الناس هذا كل ما تقول لك شيء منه أنا كيباليب اللي هنا في تعطر فيه هنا فضل. ولكن ما عندي بش نعترف فيك وإلا أنت حط على يشيتهما خصك اولا تكون عندك الحشة <تصفيق> الدكتور رشيد والماضي دياله معك اكبر حجة وأكبر دليل وقد دخلت الدكتور رشيد في هذه القصة اللي التي تنسى خيوطها على وده هو حاول العفاء دور البطل ما فهمتش هذا الشخص يجل هذه المدينة يشتغل فيها لأنك انت هنا الحب القديم ساعتين انت وقدمتي إلى رجلك بصفته خاك في الرضاعة وخاك في الدراسة رجلك على نية مسكين فتح له قلبه ودوره واتخده كصديق حميم أم اللي بنتك انت خيانت الزوجية فكرت في الانتقام وليساعدك على الفكرة الجهنمية بالطبع هو الدكتور رشيد اللي احتواه بلا شك شكه عنده أغراض اخرى في المطرجه وبحالاش هذه الاغراض استغلال سدجتك مثلا أموالك والورث المرحوم هذا الشيء كذوب كذوب ارجوك ارجوك ارجوك ما ندخلش في التفاصيل لأنها طويلة ومتشعبة علاش لا وعلاش لا ما دمتي كتهمني باشياء انا بريئه منها طيب سمعني بيان هذه المذكره كتقول ان يوم الاثنين 12 أكتوبر يعني هذه ثلاث شهور يومين بالضبط طلبت منه يعطيك زوج حبات من السم الأبيض اللي شبال السقرة لأن قبل هذا النهار بأسبوع هيا هنا هيا قبل هذا النهار بأسبوع حضرتكم بجوج العرض شريط سينمائي اسمه السوم الأبيض وبلاشك من وجهتك الفكرة هذا شيك ذوب وزيدون ما أخذت من السم وهو ما أعطنيش هذا الدكتور رشيد ولكن هو اعترف من اقتاش وفين؟ من نهار فش كتب أسرار المذكره وكيف عملتيها تخدتيها وحصلتي عليها؟ <تصفيق> كيف حصلت عليها وكيف خديتها هذه حكاية أخرى <تصفيق> زيد زيد اقرأ عليها شنو فيها خر زيد؟ <تصفيق> كت فيها أنا ذاك النهار بالذات طلبت منه يعطيك زوج حبات من السم الابيض وبالفعل بالفعل خدمتي خديتيه منه ما تكتبيش؟ <تصفيق> مررت حقيقه منه باش نقتل واحد الكلب كان عندنا مريض والمرض المرض ديالو كان مريض <تصفيق> <تصفيق> عجيبه شوي هذا كان اقسم لك بلي كان الكلب حقيقي ما كدبتكش لكن واش تسمحي لي بشوية ديال التصرف ضرك تفضل عيط تعلم تعلمه فاطمه فاطمه هني اللي لي خليك معنا هنايا تسمحي لي يا فاطيما، بغيت أن أسألك وخا سيدي ما كان بس لا لك كان لديها شكل؟ ايه كان عندها. وقتا شمت ما ماتش ولكن هذا شهر باش غبر ولا لازم المسكينة عيات ما تقلب عليه ولا وجداته <تصفيق> يكمات في الوقت اللي كان فيه مريض لا سيدي ما ماتش مكتوب على الله حرم غير غبر <تصفيق> وليلا لنسيته <تصفيق> ما عندي مسارك ما عندي مسارك فاطيما كانت عقليت وبرك الله عليك سيري سيري شغرك درت عليا داك الوجه <تصفيق> انا متاسف يا سيدتي ولكن انت اللي تطلبيين ستجوب هذه الخدمه باش بغيتيني تحلف باللي ما سممتوش لا لا لا لا ما تحلفيش ولكن فقط رجعي لصوت ضميرك انا بريء من هذه وما قتلت حد يلا يلا خرج عليا يا داري خرج عليا يا داري اسمعي مزيان واش ما كاين توجه تحت شي منطقه الدنيا اللي تقدر يقنعك وتعطاري في بجريمتك يا هالمراه انا هنا باش نساعدك لا غير انا ماشي مجرمه ما قتلتش و كنتي حاطه عليا شي تهمه وحاسبه بدا شي حساب راك غلط ا اذا سعاد مراتي ذاك الياس لي قساه قبل ما تموت كان غير وهم حلاش البنات بلي كنت أسرارهم اسرارهم وانتقمتي لشرفك واش واش يمكن ليان تيقي بكلامك الا بغيتي لان هذا هو الواقع واش تعذبت قبل ما تموت بدرجه فظيعه واحد انهارات تدخل الدار عيان كنت محتاج لمساعدتها في بعض الامور وجدت تحتها يمقلقه سولت املها طارت فيا وصرحتني بكل شيء في نهايه الصراع اللي كان بنتنا سكت لي القلب وماتت ما قدرتش تقاوم الصدمه اذن اذن دفعت التمل قبل ما تموت لانك انتي سممتي حبيبها سممتوا ايه لانه كان رجلي فلما اكسجت خيانته قتلتو قتلتوا ايه وهكذا حقدا انتقمت لحقي ونفسي وفي صباح يوم الاثنين في شهر ديال اكتوبر مشيت عند الدكتور رشيد وخليت معندوش جوج حبات ديال السم اه وبحبة وحده مات مات ورتع قلبي لان حتى زواجنا في الحقيقه ما كانش مبني على التفاهم وملي رشات كامرا لقيت باللي تسرعت في زواجي به هذا الشيء كله عملته اي هذا الشيء كله عملته اها وما شرتيش بالندم من بعد في الحقيقه في الحقيقه ما كرهتش يعاود يرجع للحياه يرتاح قلبي آه آه انت دا كل شي في امكانك مكانك تلقي علي القبض انا ما جيتش باش لقع عليك القبض وانما جيت طالبي يدك طالبي يدك للزواج يعني تتزوجي بيا ما فهمتش انت انت, انت؟ هل تزوج به انا وعلاش لا مرا بحالك جميلة وغنيه وعندها سوابق بالاجرام هذه المواهب كلها ما كانش لي عارف بقدرها قدي انا كيفاش واخا اعترفت ليك بجريمتي كتطلب مني الزواج وش كاتستهزا بيه لا لا ابدا والكلام اللي سمعتيه ثقي اللي صدر من قلبي وضميرك المهني والواجب لي عليك <تصفيق> <تصفيق> أولاً أنا ماشي مش شرطاك في كتعة تقدي وش... وش كنت؟ واحد واحد من مخلوقاتي الله تانياً وهذا اعتراف مني لك حتى أنا قتلت مراتي بنفس الطريقة اللي قتلت بها رجلك حتى... حتى حتى أنت؟ حتى أنا وش كل وش كل الزمعين أنت حرفوا البعض ناشكون؟ ربما القدر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> علاش علاش أدل القدر علاش القدر قدر تبعنا حتى لقنا علاش باش كل واحد منا يعرف بقيمه الاخر بقي حاجه اخرى ما عرفتهاش ا شنو هي الموديكله الموديكله ديال الدكتور رشيد كيفاش عملتي حتى حصلتي عليها ويلا قلت لك فيه شيء وسوسه كيدفاني للشك والانسان اللي كيبحث لازم كيخرج بنتيجه كيزول معاه داك الشك بطبيعه الحال بحالاش قبل ما تموت مرتي كنا متفقين انا في واحد الليله باش نمشيو للسينما وفي اخر لحظه غيرت نظرها وقالت لي وحدك اعتذرت لي بلي عيانه خرجت من الدار وحاولت ننزل في السنسور لكن السنسور كان شغل وانا هكذا نازل في الدروج حتى السنسور وقف فيها ضاري خرج منه واحد شخص ودق على الباب بهذا الشكل فتحت له مراتي وهي كتضحك وبحي عمرها ما كانت عينه آه. بلاش كانت عامله معه معيد وقتله وهي كترحب بيه ادخل من الباب كل كانت سنة يدخل كل كانت سنة يدخل لكي حتى يلهجمت كل حجة كبيرة في ديها لكن خينا امتنع طولش، كان عامل حسابه اعطاها رسالة ورجع للسانسور اللي كان خلاها مفتوح وادعا وقال لها كوني على بال قتلي هي غير هني، وسدت الباب ودخلت تبعت داك الشخص باش نعرفه كنا هو واحد حتيجات كبير في الأخير لقيته الدكتور رشيد غريب ومن بعد؟ خليه تمشى وفي في انتظار منعرف السر مشيت لواحد القهوه قبل العماره فاش كنت سكن وعيني على الداخل والخارج منها وكانت امنيتي نشوف شيء واحد غريب داخل الدار لانه ولا عندي شك في كل شيء داز وقت طويل وانا على الحالة ولما رجعت للدار كانت الساعه 12 ونصف بالضبط دخلت بلا ما نحس وملي فتتش الحقيبه ديالها وجدت فيها هذه الرساله اللي جابها لها الدكتور رشيد في ديك الليله نسى هكذا واللي فعل اسمه العنوان ديال راجلك في التجاره وكانت مصحوبه بالصوره التذكاريه ديالهم على محل كانت علاقتهم الغراميه شبيهه بالمرهق. هذا شي فضيح فضيح والفضيحه الكبيره هو الدكتور رشيد اللي كان كيظن راسو ذكي واستغل صداقه جوج العائلة من سطحه ومن بعد اش من قلتي معاه اللي عرفتي على على حقيقتها مهلتها ارديت رسالة والصورة المضوعه وتسنت النتائج لأنك كما كتلاحظي رجلك كان عامل معها ميعاد في طنجه كنت باغي نشوف هذا الشخص هو معها وفعلا لي طلبت مني نمشي تزورها في طنجه وبلا تردد وفقت من طبيعه الحال وعلى ما خرجت وليت تغير لها النظر وقالت لي ما بقاشي مصفرة عليها حزن كبير وباش نعرف السبب مشيت عند الدكتور رشيد العيرة دياله. <تصفيق> صباح الخير دكتور رشيد اهلا صباح الخير ادخل تفضل بارك الله فيك انا نار كبير هذا سي نار كبير هذا اللي شرفتنا فيه بارك الله فيك يا سي رشيد ايوا كيف عامل مع الاشغال ايوا بخير اسمح لي بدن شنو تشرب راكوش عندي هنا القهوة، أتاي منضد برد. لا لا ما راك الله فيك، كان حالك صحي يعني لباس من. مخص... ما خير. ما كان صار فراس لله. <مم> سعاد <كيفاش> <تصفيق> <إن> كل شيء بخير والحمد لله. زعمت أنت الواحد من كل وهو مشافي معافي <تصفيق> <تصفيق> الله يودي كنت والسيد سعاد بخير وعلى خير. لهلا لازم حتى نتوما في قائمه المرضى في دفتر المواعيد <تصفيق> علامك يضر لي نعم حالتك النفسيه اليوم مرتاحه بلاشك بلاشك هذه عمليه ناجحه في الحقيقه الحدس ديالك ماخطاش اليوم بالاخص انا اللي كنشعر بسعاده كبيره بحكم صداقتنا انا طبعا عارف سر هذه السعاده إلى ما كان احرج طبعا <تصفيق> القضية وما فيها استحمد يعني هذه واحدة سيدة غنية ومغرورة مغرورة بجمالها في نفس الوقت مم. كانت في الأول من جملة الزبناء اللي كيترددوا على هذا عيدا بصفتي كطبيب وثم يكمل هذا هاد الأخرى نصبت لك شي شبك للزواج <تحق> <تحق> لك شي امرأة غنية كي قلت لك مات على الرجل هدي شي ايام قليلة مم. وزادت وورتات منه واحد تروها كبيرة المهمة ايام جات لعندي طلبت مني الزواج هكذا بهذه السهوله بحال كنت حاضر اذا ما كان مشكل مره غنيه وجميله كيف قلتي هذا ما كيتمنى كل انسان كان طمع في الحلال وخجله <تصفيق> الا كان هذا واعي بها ما كنشوف حتى مانع وشنو فيها غير تكل على الله بحره حينا ان شاء الله شي عياده كبيره في شارع يكون مهم وخرج يعني وخرج لها كان صديقي وميران داو على يدي ونزيدك هي اللي السبب في معرفتنا سيدين بروك مادامت هاد السيده معرفه قديمه ما غادي يكون معها غير الخير اللي تعمل هو ما ترددش وتكل على الله انا المكان ما كان فكر كنصيب ان هاد الزواج غادي يكون بحال شي <تصفيق> حاجه تجاريه <صبقتي> والسلام <تصفيق> مالك على الظنون ومن قال ان هاد المراه هي اللي تصلح لك ومعها يحصل التفاهم وبها تخرج من هاد العزله ديال العزوبه يمكن يمكن لكن المساله خصها أخصى... تفكير تفكير بالاخص مع نوع من النساء ايوا <تصفيق> خليك تفكر ده بام وانا بس عجبني <تصفيق> من ده بساعة <تصفيق> من ده بساعة هادي ده 11 ها وفي 12 ان شاء الله تكون عندي في الدار انا عازمك على الغداء الى اللقاء الى اللقاء سي احمد وشكرا على الدعوة الى اللقاء وما سبلتيش على اسم رجلها جنبت انا واحد السؤال وثانيا انا ماشي غبي لو كان لو كان فسدت الخطه اش من اللي جعلك تستدعيه للغداء وفي النهار بالذات انا جايك كان كيخصني كي لاقيهم بزوج لان حالتهم النفسيه كانت في داك اليوم مختلفه وفي داري وعلى طبل المكلاه كان كيجيب بنتهم واحد المشهد تمتيلي صامت ومعبر وزادو بانوا لي على حقيقتهم اكثر واكثر وكنت انا مع الاسف أنا المتفرج الوحيد والنتيجه ديال هادشي كله هي هالمذكره اللي سرقت ليه وهو عندي في الدار كيتغدى وشنو السبب اللي جعلك الثقه الزوج الاسباب اولا عرفتم بلي بتقيد فيها وفيها جميع الاسرار اللي مكلين نحتاجها وثانيا وعلى سبيل الاحطيات خفتوا يمتنا يعطيني الشهاده الطبيه لوفاه مراتي اللي كنت عازم على قتلها وبالفعل داك شي الحصل والقاني كان حربه بنفس لح انت, أنت انسان انت وحش ومجرم خطير وانتم بزوج قتله بوسطة نقص نقصين ذكاء شفتيش حال يا سيدتي كان شابو؟ لهذا حكمت على نسيب العقاب وباش نعاقبها خس كنتي تكوني مراتي <تصفيق> كتعتقد أعتقد زواجي بيك ما هو إلا العقاب لنفسك الشريرة لأن قتلت مراتك كما كان طلب منك تقي بالذي زواجي بيك ما هو إلا عقاب نفسك الطاهرة لأنك قتلت رجلك أنا كنرفض <تصفيق> كنرفض هذا الزواج الممقوط المبني على الخداع لكن وش قدرتي العواقب؟ الحجه الحجة راك خالطي لأعتبرتها سلاح ضدي وزيدون هذه المذكره ما عندها تفيدك وما مكتبه شي بخطي أفهمت فهمت, فهمت. يعني بغيت تهمينها باللي زورنا هذا المذكرة وتقول يحطين عليك البطل أنا والدكتور رشيد لأننا طمعين في أموالك واجندي لهذه الخطه محمي صح؟ طبعاً هذا اللي <تصفيق> دفعتي بنفسك الهلك ورغمتني على العنف أفهمت هاي والدكتور رشيد قادرت تضحي أسراره؟ باش ندافع على نفسي قادر نضحي بكل شيء والاعتراف اللي طارتي لي <تصفيق> ما عنده باش يفيدك مادمتين انت الوحيد اللي سمعتيه <تصفيق> طيب طيب طيب اسمعوا الزوج اسمعوا الزوج مره اخره تسمحيلي واحد الشجله هنا تحت منك ها <تصفيق> ها نسيت ما قلت لك باللي اختانت فرصه ديالك كنتي غايبه ووضعت هذه الشجله الصغيره الحجم في المكان فش كنتي جالسه وراح تشجل فيها كل ما ضاربيتنا من حديد سممت إياه لأنه كان رجلي فلما اكتشفت خيانته قتلته قتلته إياه وهو حقي من نفسي وفي صباح يوم الاثنين مشيت عند الدكتور رشيد أخرت ما عنده حبات من السم وبحبة واحدة مات مات رتع قلبي لأن حتى تزوجنا في الحقيقة ما كانش مبني على التفاهم ومن يرشدت كامرة لقيت باللي بطرعت زواجي به هذا شي كله عملتي. هاد شي كله عملته, عملته ومش رعتش بندم من بعد الحقيقة ما قرأتوش يحويش عن الحياة وعلاش؟ كاش نح مرحبا بكم في قناة المحب بمسلسلات الإداعية المغربية آه والأهد لم يكنك تلقي علي القبض لك كل شيء العنوان العنوان هو هذا مني كنت أتكلم معك إيوة إيوة آه النمرة ميوجوج إذنك تبني خلدون ضغي سيدي أعطقونا قبل أن تقوم في جريمة الثالثة كنت أطلب منك تنزل البندقية من الدك لأنها فرغة هذا مهم مرة قمت بها و الرصاص اللي كان فيها <تصفيق> <تصفيق> للا للا هذو رجال شرطة احضروا تبعت لو صياد وخبرتهم بالتليفون ماش خبرتيهم؟ بكل مراج بيناتكم وهكذا كل واحد فينا يرتاح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> استمعتم سيداتي أوامز سادتي الى تمتيلية بوليسية تحت عنوان المذكرة